موسيقى, موسيقى ضلك معي طي ضل عمري بخير قربك مرار الدنيا حلالي حاسس كأني بها السماء شيطي فارد جناح وطار بالعالي ضلك معي طي ضل عمري قربك مرار الدنيا حلالي حاسس كأني بها السماء شي طير فارد جناح وطار بالعالي حبك حلم تأتأ على بابي جابلي فرح ما كان بحسابي ضلك معي يا أغلى ظلنا عمري بخير قربك مرار الدنيا حلالي حاسس كأنك بس ماشي سهر معك عم بولاد من جديد لولا لو العمر بدي معك افدا عمر ثاني معك عم من جديد لولا لو العمر بدي معك ابدأ